وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقُقُ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى الدمع مما عرضوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما جاءنا من الحق ونطمع وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم وَنَطْمَأَنُهُ أَنِّي أُدْخِلَنِي رَبُّنَا بِالْقُرْبِ الصَّارِخِينَ فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا هَٰذَا إِنَّ الْأَنْهَارَ قَالِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَلَذِكَ جَزَاءُ الْمُحْقِرِينَ وَالَّذِينَ كفروا أَوِ الْجَحِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن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 أيمانكم ولكن لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما عققتم الأيمان ولكن يؤاخذكم فكَفةُ غ إطعَ عشََةِ مساتَ مِن أَ سَطمُ طعمَ أَهكُ أَكتُ غُب فقة إطعَ عشرَة من وَيَطْعِمُونَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَلَا يُنَاهُونَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ خَيْرٍ لِأَنْفُسِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ فَمَن لَّمْ يَجِدْ خَوْفِيَ مَلاذًا فِي أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وحفظوا أيمانكم وحفظوا ما ننسى كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون كذلك لعلكم تشكرون